بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام لا تمام لاكملان على خير خلق الله يجمعين وعلى آله وصحبه ومنثار على سبيله ونهج إله من الدين أما بعد فيقول المصلف رحمه الله باب القسمة القسمة معقذة من قوله قسمت الشياء أكسبه أقساما وقسمة أصل القسم النصير والحد من الشيء وغالبا ما يكون في الأشياء التي لها شركة او يجتمع فيها شخص فأكثر يقول رحمه الله باب القسماء في هذا النوضع سأذكر لك جلة من الأحكام والمشاكل التي تتعلم بالقسماء سواء كانت القسمة التي تنبني على السراب أو كانت قسمة إجبار وهذان هو نوعاء القسمة لا تدور قسمة الأمنات التي لا تنقصن إنا بضرر أغد عمض إنا برض الشركاء الأصل في القسمة كتاب الله عز وجل كما قال تعالى وإذا حضر القسمة أولي القربة وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبعة فينا من يقسم فإذا وقعت الحدود وصلفت الطرق فراش يفعل هذا يدل على مشروعية قسم الأشياء من العقارات ومن المنقولات والعقارات فالآية في منقولات وشان ما أعذر للعقار من جهة التبع وبالنسبة للحديث أنه العقارات لا تجيز جسمة الأبلاد التي لا, إلا لا, لا تنقسم إلا بضرر تغذيه لا تجيز قسمتنا منك التي لا تنقسم إلا بضرر أورد عوض هذا النوع الأول من القسمة وهو قسمة التراب ولا يمكن فيها أن يجبر أحد الشركاء على القسمة أو الطرف الثاني من الشركاء على القسمة إلا برضاه فإذا رضي بالقسم قسمها أو إلا خلا والسبب في ذلك وثيب الضرر لأن القسم شرعت لدفع الضرر والضرر لا يجاند الضرر القاعدة تقول الضرر لا بالضرر إلا في مسائل مستثناء منها مثل الدرع المصدى العليا ارتكاب خصوى الضررين وعنهم الشرعين ونحو ذلك لكن الأطر الشرعي أن الضرر لا يدفع بالضرر فمثلا إذا كان هناك مزرعة وفيها دير واحد ولا يمكن القسم أو كان هناك عقاب لا يمكن أبدا أن يؤجر إلا مجتمعا فإذا قفل تعطل عجاره تعطلت منافعه ولا يمكن انتباع به إلا بالإيجارة ونحن ذلك إن المسائل كما ذكر من نسمس الأشياء الصغيرة كالحمام والغرف الصغيرة التي لا يمكن قسمها فهذا النوع يسمى قسمة التراب بمعنى أننا لا نحكم بالقسم إلا إذا رضي الطرف الثاني وضي المتقذل فإذا رضي دولت قسمها ويدخل في هذا, في هذا العام فيدخل في استواع الأنصبة واختلاف الأنصبة استواع الأنصبة عن كل لأحده ما مثل الأرض وللآخر مثل الآخر استوت أو يكون تكون الأرض منقصة مع ثلاثا لكل واحد منهم ثلث الأرض فالنصيد متساوي أو يكون الضرب بسبب اختلاف المصيد كأن يكون لأحدهم ثلاثة الأربع والآخر له الربع فنوقفهم ثلاثة أنه ستتحصل منافع بوجود ثلاثة الأربع ولكنها لا تتحصل لمن له وقد يكون هناك تعطار لأحدهم فيه العشر وبالآخر تسعة العشاء فالذين من العشر لا بحال أن ينتفع من العطاة وهذا كله مدني على أن الأصل في مشروعية القسمة هو دفع الضرب فإذا كان الأصل هو دفع الضرب ونبني على القاعدة وذلك هذه هذا الباب وهذا القسم ونبني على القاعدة الشرعية وضرر اليوزان وهي أحد القواعد الخمس المشهور التي أشهدنا إليها غير مرة أنهم ضرع عليها التقل الإسلامي نعم إذا مريض الشركاء مريض الشريك أو الشركاء فإن كامل العقار بين اثنين سألنا الطرف الثاني الشريك الآخر أن يرضى وإذا كانوا أكثر من واحد فإنه يطلب رضاهم يعني الأطراف الآخرين الذين لم يطالبوا بالقسمة أما لو كلهم تفقوا على القسمة فلا إشكال أما أن الإشكال إذا كان أحد يقوم نقسم والآخرى يقول أنا أتضرر بالقسمة ولا أريد القسمة ويحصل هذا في النراف كما إذا توفي الرجل وترك وارثين فورثوا أرضا وورثوا مزرعة وورثوا دارا فالقسم تغرب تغرب بدعوه تغرب بدعه فكنا اذا لا محكم باظهار المؤثر الثاني القسمه ولكن بدعه اذا رضي فلا اشكل كدوره الزياره والامام والتاخور الصغير كدوره الصغار والحمام والطاحون الصغيرين, الصغيرين يعني الحمام والطاحون الصغيران إذا كانا صغير خدمه يمكن قسمهما لان منافع الحمام منافع الطاحون لا يمكن قسمها خاصة إذا كان الطاحون وكان الحمام اللي هو مكان باغتسال وليس الحمام الذي هو دور قمياه فما يعرف في زماننا الحمام في القديم هو مكان باغتسال فالحمام في القديم يكون بناء ويقض النار من أجل وهو معروف إلى زماننا نوجود فهذا الحمام لا يمكن قسمه منافعه ولا يمكن أبداً أن نعطي شخصاً تسعة عشر الحمام أو نعطي شخصاً ثلث الحمام ونعطي شخصاً ربع الحمام إلا إذا كان كبيراً مساحاً يمكن قسمه والفصل بين الأنصب والأجزاء فلو أنهم مرثوه واشتركوا ذلك وأنه ترك خمسة أبناء ذكور فقسم الحمام دونهم أخماساً لا يمكن إخطاء خمس الحمام لأحده هذا فيه ضرر وحينئذ لا يحكم بالأسي هذا فيه ضرر فإذا وجد الضرر فهذا يسمونها قسمة التراوي بمعنى انه لا يجبر القاضي الطرف الثاني على ان يتصم لتحصيل مصلحه الطرف الاخر نعم والارض التي لا تتعدد لا تدافع باجزاء عنده ارض بعضها على الشارع وبعضها داخل بعضها يمكن انتفاع به وبعضه لا يمكن انتفاع به بعضها جدول وبعضها غير صالح للزراعه وبعضها شط وبعضها شجره ومخزنه اذا تفاوتت اجزاء الارض لا يمكن القسمه فإن هذا فيه ضرر ولا يمكن القسم إلا برد العوض ولذلك يثبتون هذا النوع وهو قسمة قسمة التراضي أنه لا يمكن حصول حصولها إلا بوجود الضرر أو بتعديل الأجزاء بالمعنى فإذا حصل ذلك برد العوض فإنه يعتبر من قسمة التراضي ولا في نزيل تبناء أو بئر في ذاتنا نعم ذكر قسم الله يمكن إلا بضرر أو بطيما فهذه القسمة في حكم البيع فهذه القسمة في حكم البيع تأخذوا أحكام البيع فإذا رضي فحينئذن إذا فصل بينهم جرف عليها أحكام البيع مثلا يثبت فيها خيار المجلس هو رضي ثم ندم على الرضاة هم جالسان كان من حق أن يقول رجعت عن الرضاة أو لا أريد القسمة صح له ذلك لأنها فاشركم شكم البيع. البيع يجوز في الخيار كذلك الخيار المجز ثابت به في السنه صحيحها عن رسول الله صلى الله عليه وسلمها الفقهاء والعلماء تتمم على الاحكام ده ايضا يقول ان تاخذ احكام البيع من فرائده ان ما يقتسمنا اشياء من الربويات مثلا الشعير والقمح والزروع فان في الربو اثره وقشمه لان كان يكون على النخل ثم رضوا وتقاسموا فحميلوا الله ببنيه للتقابل لأن كل قسم في من قابل القسم الآخر ولا أدقى أن يكون يحصل للتقابل ونحي ذلك من يشترك في, في البيع وتجري عليه أحكام البيع وثمانه معنى ولا يجبر من يمتلع من قسمتها ولا يجبر هذه الأحكام تأخذ أحكام ولا يجبر من امتنع على قسمتها فاشتكى أحد الورثة وقال أريد أن أقسم مع إخواني ولما نظر القاضي فإذا بالعين التي يرى قسمها لن يمكن قسمها إلا بضرر من أطراف الآخرين أو بعضهم فانتبعا قالوا ما نريد حين ليس محب القاضي أن يجبرهم عن القسم وهذا كما ذكر من شكم الله والمالك سفيه إجبار وثانيا أنهم إذا ترادوا وتمت وتم القسم بينهم جرق أحكام البيع على ذلك على ضرر ولا رجع الى في قسمته كالقريه والمستان والدار الكبيره من الارض والذكاكين الواقعه والمخير والموزور من جنس واحد من الابدان والالبان ولحيفا اذا طلب الشريك قسمته خشبا اخر هذا النوع الثاني من القسمة وهو الذي لا ضرر فيه تتساوى اجزاؤه ولا يحكم بالضر بقسمته فلو كان كانت ارضا والأرض كلها على الشارع يمكن قسمها إلى أجزاء على حسب الخصص ورثان كل منهما له نفس كالأخوي ورثانية عصبة فقسمة الأرض بينهم مناصفة قالوا نريد القسم فتقسم بينهم مناصفة النفس الذي كلا كلا نفسين على الشارع كلا المميزات الموجودة في هذه موجودة في هذه فحين هذين يوجد ولا إشكال في هذا هذا الذي لا ضرر فيه كذلك المثيلات يمكن تعديل الأجزاء فيها بالكيل وماذا لو ترطلهم ماذا يخمسين صاعا من بر وقال أحد يريد أن أقسم أنا أريد أن أكون معه أريد أن أقسم حتى أتصر في قسلي وقال آخر ما نقسم أريد أن نبيعها كلها فعليذي يجبر القاضي الطرف الثاني عن القسمه لأن قسم 50 صاع لا ضرر فيه فتقسم المتنفع ومنصوية ويمكن الأدل فيها بين الأبقراثين فيجبر انا هذا ويحكم بالإجبار وهذا أكثر من يقع في نساء الميراث ويقع في الشركات بين الأطراف ولذلك أدخل العلماء رحمه الله ودخل المسنف رحمه الله في باب القضاء من هذا الوجه فيصل التنازع فيه وهذه الجسمة وإطراج لذين هذا القسمة فرع جزاز المصيد وكل منهما يفرز نصيبه وقد تكون القسمة المنافع وهي التي يسمونها قسمة المهايئة ويهيئ كل منهما للآخر نصيبا يرتفق به نصيبه الذي يرتفق به كما لو اتفق الورثة إثنان أحدهم وقال أنا أسكن في دور العلي والثاني قال أنا في دور الصزي والدار بينهما فحينئذن تهيئ آل الانتفاع من الدار وهي قسمة ويجوز للشراكاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبيقاتهم ينقبونهم أن يتقاسموا بأنفسهم فما من هذا القسم أو على قسمه وحصلت القسم بينهم برض الأقراض سحين أيضا الله إشهال ولا يجب عليهم أن يترافعوا للقاضي ولا يجب عليهم أن ينصبوا قاسما يقسم بينهم نظم أنهم تراضوا وربيوا كل منهم بحثته والغسيل عن فاطمه اسلامي وادرت من هذا القدر انقسموا مره ثانيه ويجوز للشركات ان تقاسموا بالقسمين وباقي من البقوه فتقسموا الى 2 2 اي من سيغني اي من سيغني كما كانوا ايضا جاءوا بمهندس ينظر الى الارض بينهما يعد الهواء وينظر العدل فيها ولا جد هذا القاسم طبعا يحتاج إلى أجرى إذا هو متبرع عندي فلا اشترى إذا كانت arms بإخلvé على ما عملت فإذا قال أريد الأجرى انا مع مسيح حين consequن أجرى تنقسم الأجرى على قدر نصيب كل واحد منها فإذا كانت الأرض بين الإثنين مناصفة وجد على كل واحد منهم أن ي نصف الأجرى وإذا كانت الأرض أربعة كل واحد من الأربعة الربع وجد على كل واحد أن ي VanessaTA على أجرة القاسم فإذا قال أجرت مثلي في هذه القسمة لهذا العقار أو هذه الأرض أو هذه المجرعة أربع مئة رياض فحيني لنقول إذا كانوا أربعة كل شخص فمئة رياض لماذا لأن هذه الأرض إذا كانت مملوكة لأربعة غمها وغرمها على الجميع بقدر المسيط كما أنها لو خسرت ونقفت قيمتها دخل المعص والخسارة على الجميع كذلك لو ربحت وجاد نماؤها كان نماؤها على الجديد وأصول الشريعة تقفض هذا ولذلك القاعدة الشرعية تقول الخراج بالغمان أنه هو الأصل وتقول بالغرم الغرم بالغرم والمعنى واحد وعلى كل حال الرفش لمن يدمن الخسارة فقد تقدم تقرير هذا في هذه الموضع وأشرنا حديث عائشة وضي الله أنا عند أبي داود في تقرير هذا الأصل قلت ألول الحاكم وهو أجرقني على طبع الأمنات أو يصلون الحاكم نصبه إذا وجد عند الحاكم لجنة أو وجد عند القاضي أناس من أهل الخبرة هم يقال لهم أهل الخبرى. هذا النار يقال له أهل الخبرة لأن القضاء يمر عليها لأن يكون عندهم أناس لهم خبرة في شؤون الناس ومشاكل الناس وإن يرجع لهم القاضي عند الحاجة فهذا يكون المنصبين من قبل القاضي ويكون من بيت المال على خلاف بين العلماء رحمه الله في مسألة اعتارهم الرزق من ديت المام ولكن على كل حال من حيث الاصل اذا سألوا القاضي ان ينفده فمدر طائزا من العلماء على ان هذه القسمة الحظ فيها للشركاء واذا كان الحظ للشركاء لا تدخل على بيت المام ضرران بمعنى ديت المام من يتحمل اجهد القسم هذا وجه فالذي يتحملهم اصحاب لأنه ما في علاقة ماشي قطع خصونا ما قطع النجاح بشيث يتأتى ان تحمل او تحمل على ذاتنا المسيين نعم وأجرتهم على قدر الناس كما ذكرنا من كان لهم نفسه وشعر نفسه من كان وهكذا نعم. فإذا اقتسموا على الطرح وذيما بالقكمة فإذا اقتسموا المسيح وجرت الأصل اقتغي هذا إلا ما هو المعلى في قسمها وكذلك القرعة القرعة مثلا إذا كان قسمواها ثلاثة أجزاء انتصارية واصطلحوا فيما بينهم قال أخذوا منا أخذ اليمنا فالآخر آخذ اليسرى قسموا قسمين وهما شريكان قال أخذوا منا أخذ اليمنا قال آخر اليسرى لا إشكان جاء الشارع وقسم الأرض قسمين قال أخذوا منا الشمالية والآخر قال أخذ الجنوبية قال الله عن حد الماء على هذا الإشكال لكن قالوا قال أخذ من أخذ اليمة قال الأخرى نأخذ, نأخذ وليس في حم مثل أن تتمنز في إحداننا لأن القسمة لا تحقى بالتميز لا يمكن أن تقع القسمة للمة بالتعديل فإذا سوت أجزاء قال أنا أريد اليمة أو أريد الشمالية قال الاخر انا اريد الشماليه يعني لذلك لا من القران والقران لها اصل فكما كان من المحدثين و حديث قصه سليمان عليه السلام والاسله القديمه شائعه في القران وجرائعها فقالوا لها عده صور كيف تقراوا اجاز مثلا انهم وضعوا الشماليه في ورقه والجنوبيه في ورقه وقال لان كل واحد منكم ثم تقلد الاوراق وقال كل واحد منكم يأخذ ورقه اي ارتكب شخص فشل جاهل لا يعلم كما ذكر بعض الائمه حتى يكون ابعد عن التهمه والريبه وقال يقول عدم اخذ الورقه الاولى والاخره ولا ناخذ الورقه في يها فضل انا كل حان ان كيف شخص ترى اجل مدان انها ان شخصي ولا انت ولا تحصل فيه التهمه ولا الريبه وليس شيء تنبيه لاحدنا على على Nau yudhu, da'l-ma'ya, put sen na Sallallahu wa wa baraka ala nabiyihil.